اين ينشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجهه الله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 متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب كانت قوارير قواررا من فضه مقدره تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زبيلا ايضا فيها تسمى سلسبيلا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَادِّيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ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 واذكر اسم ربك بكره واصيلا